ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل الآن حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 ك رين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ رصلكم الله بهذا؟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 وانتلق بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون